صبراً فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا ولو زاد البلاء بهم لزادوا أهيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفرد